ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبذون وما تبسمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلِكَ أَذْكَانُهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَكُلٌّ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا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 أو أبنائهن أو أبناء برولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني أخواتهن أو نفائهن أو نسائه، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين، أو التابعين غير للإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.